اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بحسان إلى يوم الدين أما بعد عن قصة وچرنا التفسير في القرآن كريم كهاء درسي جينما وقلنا الله بنا آيات كبادة من سورة التحريم سورة التحريم وصورة مدنية بسم الله الله <سؤال> مبيعي سيانكم بلابنا سورة دان الله سوء الرحمن النحرست بل الله رمضك قصف ايسانا هذا الله سوء الرحيم النحرست سيقر سيعد دون خلق بي سكمد يا أيها النبي النبي قانو لماذا شئ درت اسم قوية تحرمو أبو حرام تنمين ما وحي أحل الله لك الله أكوح لليهي أو من مالبك اول جارية تم اضم طابقه كبتقي حاره بالبيضه مرضات ازواجك حاسسك رالي انشور ادو بالب يمحات وحرم يدوح لنا هيك وحناني. والله الله غفور ومدا مطف طبعا لاويك قدام دفيف رحيم وامتنا حريص بالنبيك كنا حريص بالنبيك قد فرض الله لكم الله وحو انيك دي تحلة ايمانكم مع ريالك إن الله فرده والله الله من مولاكم وسيدك وقرقارهم واجرجار وهو الله من العليم وعلى أغال بمصالحكم الحكيم والله حكمت بضم في شرعه وقدره وإذ أصرر النبي وذكرنا بيه وماذا هذا الشيء وقت أصرر النبي نبيه وقص رئيسه إلى بعد أزواجه حاساسك سقبل كميدة حديثا ورق فلما ندبأت ورقي مركي أشيكت فلما ندبأت مركي أشيكت به ورقي عائشة عائشة عمركو شاكتاية وهو أظهره الله إلهين النبي قدالع سيئي عليه على أنها أمبعط به إني وركي شاكتاين إلهين النبي قدالع سيئي عرفة النبي قدالع سيئي بعده وركي قبل قمده وأعراضه يعني كي شيء قبل قبل فَلَمَّا نَبَّأَهَا مَرْكٌ وَأُشِيقَ بِهِ بِمَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ وَهِيَ إِلَى هَيْطَ عَلَاسِي أَوْ بِمَا أَظْهَرَهُ اللَّهُ وَهِيَ إِلَى أُمُّ جِيَيْ مَرْكٌ نَبَأَهُ أُشِيقَ قَالَتْ وَحَيِّ تِرْ مَنْكُمَا أَنْبَأَك كُوشَيْغَيْ هَذَا وَرْكَ نَأْتْشِيقَيْدُو قَالَ النَّبِيُّ رُوحُ إِلَى نَبْعٍ يَلْعِيمُ وخا اي شيغى الله علمي الخبير او قال تعالى الى روحي يري انت توبى عائشة يا توبتك انتان ودصلابطان الى الله الله فلي توبتكما سبب وموجب توبة دينا دي دي وخا اسنار السبب معايا لي فقط صغت وإلا حتى قلوبه كما قلبي يالكين وإن تظاهر هباد اسخبوت تقتان عليه النبي فإن الله الله هو مولاه نبي سيقرقاريس وشبريل, وشبريل وشبريل وعن نبي قرقاريس وصالح المؤمنين مؤمنين والوناقسان وعن نبي قرقاريس ملائبتنا بعد ذلك انتس كذال باهير وواخوانا ذاك الكائنا عصى ربه ما بي ربيس و هو مدن يه ان ضلق ان يبدله ان بدل اسيو از و كان حاسس حاسس كان سو خيرا منكم اذن كان خير بوان حاسس كان مسلمات الهه و خاسس كاس مؤمنات الىهيمهي او حق ضمانهيمهي خاسس كاس قانيت الىه الرسول بعض بيعه خاسس كاس صيبات او غرق خاسس كاس تايرات طوبات كانا خاسس كاس عاديات الىه يعبده خاسس كاس صائحات صامه او صون كُوَأَوْ قَرَبَأَهْ إِيَا وَأَبْكَارًا كُوَأْ بِكَارُوِينَ أَحْ آيات كان سورة داموه الرئيّة ايهان لقبئنة يسبب مزول كويدة لبا قولة يهل عيني مرشيغين لبا دب أساني صحيحة يكون صغنابين قولك كبادوه يهي نبي صلى الله عليه وسلم جارية دي سيامة الدوم تي سي oo u dhashay wiilkiisa Ibrahim Maria aya nabigu sallallahu alayhi wa sallam kaas taas ki san kamida binti Umaa nabiga oo aheyd markay ogaatay markaa nabiga rintaas ku eedeeyday waxayna ku tiri rasuulka ilaahayow gurigaygi goobashaydi iyamaalin ti aanan u xaq u lahaa ayad adon taas ugu galmootee gurigayga nabigu sallallahu alayhi wasallam si uu haaski si u raali gareeyo naftiisi مركاس كوتريسد حرم يدع وحلايكو حلاليه كذبنا ايات كان سودري وانا اسان صحيحه ان مسندس ومطلباتكم كالاته ويو هي اسماء حديث صحيح البخاري يقين كي سويه حافظ كنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتقوا حق عصرك guriya haa isku si wa soo wada marjir is mid mid wasoo Marka on see, et ta on levinud. Ma ei ole siin. Ma ei Ma ei ole siin. Ma ei ole siin. Ma malaka uimaana quraanka iyo afina quraanka ku soo dega marka wax yar oo kareyo iska ilaali jira u raayo way iraadeen qofki labadeena kamigu ku soo hormaraa tiraahdo wa cha ummu kuna wa yahabto kar geedaha gabalka mid قارح واحد يدينا المعركه ثم هو حركتها سوكرا وامنعن حركا ليسديكرا دير ديد ليرا ارفق ببان كبخواي مره مقفور وحين ينقفي ومره وانا معنيه مقفوركو خاغاشيرا الله قفي لولين Ma ei märka, et ma ei ole kunagi kasso, kala ei ole kunagi kasso, ma ei tea, et ma olen kasso, ma ei ma ilaahi markaarin faas ayu deede weerishay ilaahi ku xaraaleeyay ina xarinto maye ilaahi maabiga sidoo u jixil yahay sidoo u karaameeyo isla ayadaas iyo meesha ayse lagu sheegay ilaahi adiga يا أيها النبي النبي قانا شيء درت اسم قوية تحرمو أتحرمت لماذا يسو ما شيء أحل الله لك الله قوح للي وما أدولتي سي أحل الله قوح للي أما مالبك ما تحرمي تبتقي حالة ضلبة مرضات ازواجك حاسسك رأي لها يشد أدو حاسسك لا يمكنك أن تكون محرمتاً وأن الله يكون محرمتاً وَاللَّهُ أَلَّهُ أَفْرُ وَمِدَّ بِدَافْتَةً بدا. اي لك! هذا يقول دافي بنا ويقول دافي رحيم وأنه مدنا حريص بنا بك هذا يقول نحريص قد فرض الله الله أحسن اي شرعو قد فرض الله لكم الله أحسن لك وأنك إن رسورت دا سورة بكور دي ريدين حدن كستوه نبغا لغلاق باب أمدنا حدن أياهي حدان إلهي به النبغ خاص به هذا فير عرمتن نبغا كي الله عليه وسلم لكن إليه يقول شيئا حدن كواعام قف كسته وحرم وحل إلهي وحل إليه كفارة اليمين على قرر إليه عري سبحانه قد فرض الله لكم الله أقول إمين تديي تحلة أيمانكم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 سيدا عمتو ويرويق حارا واسكح الرمي أما عديتان أما أرض الله ارتو أما الشيء لك ومباحثك كبير الشيء مباحث عبتو ويدوه حارا ويقا يقف هذا الحياة لن أعضي ليه وسيدا إمام عبد الله بن عباس سيدا صنفصيح إمام الشافعين ورحمه الله أصدقوا ليه منك حاسكيسي من الدونتيسي hadduu xariboonsa go'da deeqada u leejidada deeqada ay ga xaraam kafaratu yaci hadduu sawxameeyeesayna way ga xaraan xaaskayow deeqo macna kale midna ma diisan kafaratu yaci labaas go'r kafaratu yaci haddii uu ila waaga xaraan xaaskayow xaraama tii ga daraaqad dugniyeysto waa ka furanto meeqa balqan uga furanto in tuuniyis do hal balqan Inti u niyaystay uga furanto Inti u niyaystay oo kafaaradi weynada laga hado oo adoonu xaraayaha وخف افتاسو كدغي شيخ هذه و ده تيليوني ييستو كخير كفاره اليمين اللي لغ ربا واخ كلا لغ مان ربا كفاره اليمين الى و خو كعجيه سوره المائده او وا انه صدخ كلا دورته اذن مسكين انه ينتقل لجيو يا مسكين و طرق الغضب صدخو كلا دورانه واخيار كوما جيرته سو كوما laakin qofiisub xisaawadi weeye asoomkaas ka faara uun khon oo saddex maalin u soomay marka du hayu Me hayo furanta inti u niyiistay haduusan waxba miyey seena hal dal afaruu uga dhigay dhahaad u kafara والله الله مولانا وانا سركنا وغرغارينا وهو الله مال عليم والله اوقالك بدن او مصالح دين يقان احكام توينين تشدينيو مسائل كلاينين عبدينيو ومصالح ديني الدنيا عاقره احكم وانا الله حكم طببا خبن قستو دچيو مشي او مناصب وإذ أصرر النبي أذكر أن أصبعنا ومدى هذا وقت أصرر النبي أذكر أنه قصر رئيسه كوكار صدي إلى بعد أزواج حاساسي قبل كميت حديثاً حديث أو كو حديثاً كوكار صدي هذا هو حديثاً ووروهي وورأيه كوكار صديوه ووشيغي فلما نبعه حفظ مركي الشيخ بيه وركي عائشة عائشة مركي الشيخ oo Xafso ugu sheegay markaa sa Xafso Aaysho sheegtay ah Xafso ugu sheegay labada qof oo wax weeyaan marka mid u sheegay mid iyo mid dacaray aku siray satay ayadoo u haysatay ilaysabib laa sheegi dad laakiin waa na marka hafso igoo libe hadiiska waxa ku cad hafso qofka oo waxa weey markaa horeba gurigeeda ay arintu ka dhacbayd iyada ay doonto wa hafso marka waxa weey faaciilka marka uu nagaana hafso ma faulkiina aayisha ila uu quri ala annaha anbaatbih. Ine vorki kudvidi. Vorki ine shaktae. A ilahe subhanahu wa ta'ala nabiga talasiyo ubeisiyo. Wa adharahu allahu allahuna na ammoochi yi nabiga alaihi ala annaha anbaatbih. Ine vorki shaktae. Nabiga na ilahe o ammoochi yi. Arrafa nabigu wuk بعضه وركي قبل كمئه واعراضه وانا كيتشي سايحان بعضهم قبل ككره وركي الهي وشيغ او يا صراس يا صراس ايي حربسه عايشه الى وشيت قايب كمئه ونبغ وشهد قايب نو يسكدال قايب نو يسكدال وا صداع خيارته اليقاني قايب وشيغ معناه انه اوفي انه وركي شكت انو درسي قايب فَلَمَّا ضَاقَ مَرْكُ نَبُوهُ وَاشْهَغَي بِهِ أَي بِمَا أَظْهَرَهُ اللَّهُ وَهِيَ إِلَى هَيْضَارَسِيُ أُغَيْسِي قَالَتْ وَحَيَّ مَنْكُمَا أَنْبَأَكُ كُشَيْغَي هَذَا وَرْكَان قَالَ نَبِيُّهُ إِنَّ بَعْنَ يَعْلِيمُ اللَّهُ عِلْمُهُ عائشة يا حفصة يا حضات اسوا لا وطان الى الله الله جوابك انت شرط ديالها محلوفه حضات صوت توبتك امطان فلي توبتك مع سبب صباب ومجيب سبب توبتينا سبب هي ارى واجبيا اياله ان توبتك امطان سببك امطه هي ارى واجبيا اصولنا باي مخايلاي فقد سقط فقد سقط وحويان وتعليله اه طغى لو يويريو لامرا اقلنا وقلب يعيش قلبي حفص فنتجمع الى قلبه وينتظاهرها بعض اسكوغو تكتان عليه النبي قد اودو هي شيدان اسكوغو تكتان فين الله الله هو مولاه ناديكا غرغاري هيسا وجبريل وجبريل ناديكا غرغاري هيسا المؤمنين مؤمنين توون وراكسنا والملائكه ملائكتنا بعد ذلك اي بعد الله وجبريل وصالح المؤمنين انت سكن الجبال وحير وقو اكلمني اه والفئل وحويان يستوي فيه المفرد وغيره الملائكه او جمع احد منتبه تتلغى أَصَى رَبُّهُ نَبِكَ رَبِّكِ سُوْحُمُدَيَّهَي إِنْ تَلَّقَ كُنَّهَ تُوْئِنٍ فُرَو أَنْ يُبْدِلَهُ إِنُوْ بَدَّ أُسِيُّ ازواجًا حاسس حاسس كاسو خيرًا من كن اي دينك اي دينك خير بلان حاسس كاسو مسلمات مسلمات وإلهي وغانسل وإلالين اي أحكامت حساس كاسو قاني طاعتنا الله يا رسول <سؤال> الدعاء حساس كاسو طائبات إلهي أطوبت كينا حساس كاسو عابدات كوه إلهي عابد أهادين حساس كاسو صائحات صومة صنق سفايصن صنق السنة بعد دائما بعد الوجه حساس كاسو ثيبات قربوه إياه وعبكارن كوه مكاروه ينسو مجره تعالى إلهي وحبيري يا ايها الذين ضدق امنوا حقر فما يرون وانفسكم وهلكم نفافيالكين اليلكينك الى نار النار نار تو وقودها شيءا لغ شديا ان الناس ضدق يهيا والحجاره تدخا نار تاس عليها دشه من ملائكه الملائكه يا غلاد اي غلاد القلوب بقلوب تؤذى اضركت ملايك تأسوا شداد أي شداد القوى أولوه تشسد كان أبيت بنيهين ملايك تأسوا الله يحصون الله الله أنك عاصم ما أمرهم وحيء أمري ويفعلون الصمية ما يؤمرون وحل فرع يا أيها الذين كفروا يقالوا لهم أي للكافرين قالوا وحلوليها عند الدخور النه أي الوليها صدعا يقال لهم عند الدخول النار قال هذا واحد وليه مركا النار تأي قلانك تيدي. يا أيها الذين ضدك كفروا قالوا بيهم لا تعتذروها حذر دارانينا اليوم ما أنت إنما وحك ما هن تجزون وحا لين كعب المرينة ما وحي كنتم هذا هيدين تعملونين السميدان يا أيها الذين ضدك آمنوا حقاركم أيينو توبه السلامة إلى الله الله توبتاً توبتاً توبتاً نسوحاً نستحين بضاً عصا ربكم ربكم مدينيه أنوا كافرين وكاثتوا عنكم حجينا سيئاتكم حميالكين والله يدخلكم او ان انجري وچاناتم بيرك يدله براها سو تجريه سحونا من تحت ووسته الأنهار وبيال يوم ماالنا وينن غليو لا يخز الله الا اسند لينين ان النبي انبيغا والذي نضك امنوا حقرهمين معه نبي قال جيركي سنارهمين نورهم ضكاس مؤمنين تينبيغا نوركوده مورهم نبيغا المؤمنين تكلم نوركوده يسعى وصون يا بين ايديهم هرتوده وبايمارهم بيديالكودنا واسونا يقولنا آلاء إليه نورتو دا يمدكتو دا سعانا ربنا يا ربنا ربك اني يو أتمم لنا موقعنا استنورا نورك نور نور يغا واغفر لنا إله النور دا مطاف إنك على كل شيء واحكا صبا قدير وقدير مدك أوداته إلهي وإنه سبحانه وتعالى وحو أمر عددك مؤمنين تانفتو دا يألكو دا ينايرك بدبادية قفل بالنفت إساء إيهلت إساء إيه وإنه مارك بدبادئه إيهل كاسنا وحاوه رياداتك أدمسولك كتاهي وننكي حاسكي سي ووالدكي حرورتي سي إيه قفك صد مسولك تاهي مارتا سيهل علي بن علي أبي طالب وخوله أذبوهم علموهم وحا مارتا لوغة بدبادئه نفتي من الدين كبارة كونق بقى إيهل كي من الدين كبارة كونق بقى وصاصوه fi kala Lava la wadastilla waan naartu lugab dadbaada adugu naar hada ratina keb dadbaada wa inaa diinka la barata hadaaba din alla baran ma dhici karto allah inat kabqado kedibna wa inad ku dhaqantaa naftii ku edbidaa eel kaga wa inaa diinka alla barta waana inadan uga harina aad ku konprosho ma ku dhaqma wa inat ku ku waxa weey la socota qaladaadka ka jira wanaagana jacaylaysida sidaas ayaa looga badbeedanaarta sidaasana janada ala lagu kala abdullah cabasna karaan kisoo waa le wa اهل كإن دكريك ألأ الله ماركا ماركا سننكبت بها دين ايه يا أيها الذين الضدك آمنوا حقرهم ايهنو قو إلالية أنفسكم نفف يالك إنا يو أهليكم اهلي يالك إنا نارم ماركا إلالية ماركا إلهي نوتي الماما سياموك حرغنوه مفت يد يهل كإنا رعانك لا مارتا سو وقودها شيئا لو شدي يا خابد لو شديو انا سو د ايين يا والحجاره تدخان بابكي الهي عاسيه ايا تدخان تدخان تاس نو وخا وما تعبدون من دون الله يحاسب جهنم اذنك يا واحد الله خير كيسه وخابد لو حرينو لو شدي نار تا يا كشقينيو كفرينيه الهو قويلي سبحانه نار تاسو عليها كركذا ملائكه يا ملائك غلاد اي غلاد القلوب قلوبته على وقتي من خيالهم لغي يابين و حنا بينا اسميا قف كو ويليلكسفلي لكن عذابك ليلي كو فلي مده اكتا انت انكا وابل لغة إلالية قلوبتو دبع ملايك تاسو شداد أتعادك الشداد القوة حق دات تحاني حوت برق ووحفولي اللي يريفولي كارك ووحفولي أن أغن حين قفك ملايك تاسو الله يحصون الله الله أنك عاصل ما أمر موحو أمره ويفعلون سمية ما يؤمرون وقال الله حال فرع يا ايها الذين ضدك قالوا بدهو يا ايها الذين ضدك قالوا بدهو لا تعتذروا يوم ما انت عذر دارمنا اسكداي عذر دار ملي قال يوم ما انت عذر Ma ajani enne ma wakere maha, tuge zone wakale in un kuhaval marina mahu ja kontonada haateen ta amalonina samal ajal. Ma anta, et gurameid on viraha idun kuberaatienelili. Kalame maha, siideke tšau guntiga või kubudegene, vahepea karta datka, ma antake elineie, ma antake elineie, guntiga kubudegene, datka või inabunnet e. Ja ruherkeid, kofkehurtegen, ha vi tankagi. قفك هرتاغل لكن ما هني وقف نارك هرتاغل حتى ومرك ها ايدين قفنا نفت هذا ايه نفت هذا وينت ايدو انما وعك لما هن تجزون وحل انكم اضال مرنا ما وحي كنتم اذا هاتين تعملون اينت سميدان يا ايها الذين تدك امنوا حقرهم اينا طوبوا الى الله الله اصلا الله مؤمنين توي وحلوه يجير في رطبه قوف كاستو مؤمن هل ويرم حيله مؤمنكم معصوم معها وان اضمروا التوبت كانت مؤمن وحا محمد صلى الله عليه وسلم سغاوا فضل ظنوا خير بالان نبي محمد اخو كو دارت مالنتي بقل قور الى ان كان بقل اسغوا الى الهي الى اليه اسغوا ذنبيسي هور يكيسي دملا دافو بقل قور توبت كان marka qofka isku haystaasagu inuu san duub waayeen lahayn oo qabtar waaqof halka samayay musibaad uu ku dhacay ya ayuha alladheen dadka aamano الله fu meero toob ila allah allah subhanahu wa taala tawbatan tawba tawba daas oo nasuuxan nastiheen baba ayadiyan nastiheen ila toobad wa fa'ulu wa amsalatu mudalqa maana iyada halu سيدا داعره ugu dadelayo qofkii arkaan hata way ku heynu qofka toobad keenay qofkii arkaa fiilkiisu ku heynu fiilkiisa baa un nas fi hayna yub nasu hadwa fa ay madu wafa abdullah ibn ثواب النصوح وحلمره جيده يذم ذنبا ثم لكن كما قال العلماء لو هو ان يقلع عن الذنب في الحاضر تر مركز وين ذنبي كف وقع سبا بدكي اسخمنيا حدو يرادوا ساسيك شيغيين مخمنه و اسكه استهزاء يتشكف اطس معها فتر ذنبي وين كف وقع لابو على الناس اللي فعلهم في الماضي وار انه كشلايا شلايت ودن قلب غري سيدي مركي هوريبتو قلبي ومعاصي او جخلايو او ما ماناه توبه د خلاناديده و ان قلبي كول ولي او خريسني ذنبي اه نفتي سي او ايداي او ولي هي النفس اذا نار هو شقي قلبي ولي او وارنتي كول ولي وا شرطي غلابات او توبه دم على الله يفعل في المستقبل مستقبل خير ديكك ديدم بيگاسكو سامن گوان ويرو كگيرو حق اله هي ديدم بي يا انت صاقو حق بما اذن هدو ياي يا ثم ان كان الحق لادمين ترده اليه بطريقي حبو حق بما اذن اها وعليني انا افسو كبلبالو راه حم اي افلكاد و اين و حار يديك يعطيهان حقوقنا انو سيو انو خفيو وحا لهن مالو ضافيو صراحه ايمام القردوبي اصلنا شروط باس امبو مرى وييري امام البغوي يا قال القردوبي يجمعها اربعه اشياء وحا كل منها طابتما مسو هذا اثر الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان والمهاجرة السيء الإخوان وإذن فائدة مهمة وقدر وإذن وحل رجل طوبة نصوحا الاستغفار باللسان وإذن عرّب كهرطة وكالطوبة كان أهو يرادة أستغفر الله لأي هو أقول طوبتك عرّب كاستغفار صلاة أستغفر الله وطوب إليه رب اغفر علي إنك أنت التواب الرحيم وأوين عربك وينو كاستغفار سدى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وطوب إليه عربك وينو كاستغفار سدى الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدا حتى دن بغيره وينو كفقه حتى جسد أهان تركيس وينو كإلالي أو دن بغيره وا ترك الاود بالجنب قلبي جنا وارو جليه ايرو كترو سندبو لا دا دقو سبو لا دا ومهاجرتو سي الاخوه ضكي حن حما او معاصيدا سنه سبب او أم اها اما كلاص كل صاحبين وركغو خضار ضكي كغو ندويت كين دبي ميسو من سوري دا ihman tababa ko ayi baa qartayni kuugu yeere kuwa kugu gacan siiyay kuwaad isku ciixlayay wax kale saaxiibku ma ihman taasa saaxiib ko aayde bakkas waana mad'aqa haba nkuwa asnaf am aqatu قال تعالى الى روحيري يا ايها الذين اتقوا امنوا حققوا مئين وتوبوا الى الله الله صلاته توب الله توبا باص ونصعن نستحيين بضن عصار ربكم ربيكم ومديه ان يكفر ان يكستر كما قال انكم حد من سيئاتكم حين يالكن او يدخلكم وين جري جنات بيرا صوت الشيء يقول قليل من تعته هوست اذا النهار والليل يوما مالنا الى الجنه لا يخزي الله الله سند لينين النبي محمد يا والذي نضك آمنا وحقر مع النبي قال لجيركي سرميين اما حاله مع النبي قال لجيركي ساحال اي اهابين حقر فميه تاسنا وحيراده علماء ان كو وغالادهن حق الروميه فاسقين تا الى هي دلينا مارن كاس دلي اي هينا مارن كاس اي فدعيدا الى وغير سبحانه نورهم ما بغي المؤمنين تكلم بين ايديهم هرتوده و بايمانهم دييال يسعى سعر النورك بين أيديهم يقولون حال إليه نهرته سعرنا ربنا يا ربنا ربك أني أتمم لنا النور نورا النور كي يغا وغفر لنا النور إنكاذي على كل شيء وحوالبا قدير كي أولاد تهي هذا الكاسور ما إليه وحي إليه المركة أركان منافقين تي أول نورك كدمي المركة حسن بصير يسعى سيدي يقير كيسعاف تكون أصغرار. هذا waxa hayreyin marka arkaan siraatka durshiisa marka la marayo oo dadki afku muslim ah ahaa urkagal ee wax weeyaan sharta iyo xamaanta qulubta ay gudbi xiday af afkan islaamnimada ka sheeganayay siraatka durshiisa marka nurku u guddemo oo jihaannama ku dabtaan markaasi aad ilahi usii barayaan la يا أيها النبي والنبي ونحن لكم فارغا لكي هاك والمنافقين أورغا لكي هاك واغلوذ عليهم كؤت أتكو كؤت أتكو في الدنيا ومأواه ما شئوه ينفي الأخيرة جهنم ونرت جهنم وبيس وحب لها هذا المصير من الله هذا هو جهنم الله الله وقل عزيزي بنا سلام قصة عجيب مثل كيسو للذينا بطيقوا سقنا بك فروغ قالوا به امرأة النوح وامرأة اللوذين نبي النوحاسكي سيئيا نبي اللوذحاسكي سيئيا إلى هاي عديين كانت تا لباس دمرك وحي قصنا يئين تحت عدين لباس الدونهستون لباس الدونو من عبادنا الدومة لباس الدونو صالحين ونواناكسن فقانتاهم الواقعانين في الإيمان يكو قيانين وحقية هميديدين فقانتاهم الواقعانين في الإيمان يكو فلم يقنى يا لباد النبي كما تدقين عنهم اللبادة حاس وقالت أهايين من الله من عذاب الله إليه عجب كيسى حقیسى شيعا هل شيء ادقيته كما تدقين وقيل وحل ويرى لبد دمر كانه لبد النبي كبير ادخلا غالا انار نارا غلم مع الداخلين ضاق جلل جيركوده الله سبحانه وتعالى او امر يا رسول كيسا صلى الله عليه وسلم ان اللي جهادوا غالا يا منافقين هؤلاء بالسلاح والقتال وهؤلاء cihaad kuwa uu kala duwayay gaalada iyo munaafiqinta kufaarta galnimada cadaysayda wa qitaalka iyo hubka lagu jahaade munaafiqin tarahum wa illa ayaga waxa weeyaan alla ka absi qalbiga ugu neeciyo saas kareed ee ga xuduudda inba baa ay ka boodaan ayu fuduu muminina raayd ay ka tusuudda laga oofiyo oo ay dhiicay jirtay laakin ayaga ugu badal madama ay san iimaan we jooga macaasidaysan lahayn marka xuduudda ka ogo saas ayaga ula jehaad ya ayuha nabiyyu nabigaanu jehidil kufara galada والمرافقين اور كغالدان لا جهاد با اقامه الحدود حدود دو دو ده ده. كو كو عليهم حدود ودشود كوبتود كاوفيدو ايغره كل لجهات واغلود كو افاتكاو عليهم كركود او وحا ويهيسن كا دريم دينغرين حدود الله اوغن خريسان ومأواهم مايش هو ين يف في الاخره جهنم ونار جهنم وبس وحا بلا يلهاه المصير إذن اللّه Congressman الذي من تقول أساسا بدا فعلها مثلا قسو الشخص الذي يساك عن الناس نبي نÉпрاد أخبر أن نرأة أمن و يlamع الله نبي نوح قال نظر الله من سبحانه إلىig مزificar وأخبرنا جاء يمكنني حرصON من صلاوق وحرصين إن كان يصلي عليها هل شيء يكون فائدة من هذا أن أضوه إيمان الله لأنه يقول إيمان لأهرين مؤمنين تنلتشوه أفكان موريبه هذا كشيك تحت وحبور تريني وإنه ظاهرا وبادرا أضوه وإيمان كأخابة تأس آقرة كأخابة ظاهرا يقول أنه تؤدون كأخبت بهادي آقرة كأخبت بهادي هذا ظاهرا يبادرا كما أنه يقول أن أدوني آقرة كأخبت بهادي lawan nabii leedooda haasey ahaayeen hadana inta saaqira utarin mi fiiri la noolaasho iska day wa laala qof isku dhawnin yahay haajtiis hadara inta saaqira utar wahir aqira utarin mi ila u huri subhana kaanta wa hayku suna yaanta ta habiin labaad bun hostog labadaasoo mi xibaadina adoomadeena kamida labadaas oo saari hayni susuban oo saari nabiga de فخان طهما وخيانين اليه خيانه سوا في الايمان يا فتيان اكما وافق الايمان يا عمر قم اين رسالتي لو لم تيئ الوزن استر جوجل بن عباس ويروي ولد ويرو ويرو مديع النبي حاسك سري سريسته واوين زوجاتك انبياتنا معصومين معصوماتك زينب يقرب الى اله و الى انبيي ديس waa ween haas on nabiga da marna misniisid ilaahi wa inana wa ka qira badan yahay sida in ay arintaas macnaha dhacdo allah ilaalinaya ay khiyala sheegaya wa khiyara biiman anta oo waxa la yiraahdaa haaska nabiga muuxma waa ween kaafirada yahay waxay dhijirtaa wa waalanya dadka waxa way qof weydii waxa taranaa ninka la maqan oo lamaray wey iska hanuusan ma dadka ula aayay nin iska fuduuday wey saasayle marka dadkii wayda xaqiiq waxay la shaqeeyo kuu shayaa diinta ahaa oo ragga marka ay marti u timaad يقول أنه لا يوجد كثيراً لأيان ظالمين لا يوجد كثيراً لأيان ظالمين إلهو غيري سبحانه فلم يغني يا لباد النبي كما الدقيقين عنهما لبادوا ذي حاص من الله من عذاب الله إليه عذاب كيسي حقيس الشيء كما الدقيقين هل الشيء الدقيقين كما الدقيقين؟ wa qila wa haa lugu dumar oo dakhul gala an nar nar ta ma hada akhilina ku galay le jirkooda waxa wa soo galaan baad ad wa lil امرأة فرعون فرعون حاسك سياء الله عديني اذ وقتنا اممثل قالت اي تري امرأة فرعون اصيب بنت مزاحب رب يا رب رب قيديو ابن اللي ايبنس عندك اقتضحال اهابي بيتن قري الله ايبنس قري جاسو في الچانة ايبنس ايبنس ايبنس ونجني اللي اقبت بادي من فرعون فرعون ايه وعمله عمل كيساقون وشركك كي ايه فسقك ايه ونجني اللو ايقبت من القوم قوم كا الظالمين قردران ايه ومريم مريم ايه الهي عدية ابنة عمران عمران حاسكي سي ايه وعرب ابنة عمران عمران ان انت او دلاء ايه الهي عدية التي مريم احسنت الى اللي دي فرشي فرشي قدو زردك الى قال تعالى الى وغويري فنفخنا وحن کو افوفناي فيه اي في جيب درعي ها درعي اذا شئب كيسا وحن کو افوفناي من روحنا روحنا وعنسكلاينا ها وعن الواحد ان ملكي مرکا وصدقت ويغميدي مريم ابنت عمران بكلمات ربها ربك يهد كلمينكي ربك يهد كلمينكي سواعي غميدي كوي قدريغها ايا كوي شرعغها اللبادما وكتبه إلهي كتبتي سينوار غميدي وكانت من القانتين الله إلهي وإنا سبحانه وتعالى تصالمر كنوا غديغاي قفكه حدو خو ييهي بدوانك سم انو لحقرا اما لمول ييهي اما او دو ياغنيس واخدا اوتري حدانا تصالمر عكنا كما ديبايد واخدا كما ديبايد وحو قف ولبرنفتي صالح حسابنا الى هو جل سبحانه وبرب الله الله وكل عجيب المثل قصع جبله مثل صالح ومثل ام محمد او كلمه قصه مثل كاس للذين بقي اسناي امنوا حقا فيهم كبدل مثل كامراه فرعون الا العديد اله يقول في حديدكم فرعون امراه فرعون آسیه بنت مزاحم لديه جري وهي كميت بمر كامل كما الله فضله ما بيجينا صوبان صلى صل الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم ويرين اي و يري كامولا من الرجال كثير رغا حق بابا ما كامل مقديل هاي الانبياء قد كامل مقدين انبياء قد انبياء بابا ما حق حق بدانا كامل مقديل نبي محر ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحب وهو ينحق الدمر كما كان لنا قول إلا آسية مهان إمرأة فرعون إياه ومريم بنت عمران مريم أو إنا عمران إياه وخذيك بنت خويري خذيك بنت خويري سوچدي كبادة نبي صلى الله عليه وسلم أحنا قفك ابوه الرئي نبي هميه على الإطلاع حل قفك من الرئي حتى أبو بكر يدك ووقف كوبا والنبي marku u yimid u sheegalay ayad u ahaayay ayad hore kan rumeyd marka khabiija mabruhu wa anna fadla aisha ala nisaa ka fadli tharid ala sa'ir ta'am aisha yabu fadli gaaydu marka kala dheertaa hay ka sa'ad u waye hay qulana lamid عائشة ايضاً دمارك كره وا كثريده كفضل البدانته وا كانو نبي كسو كان صلى الله عليه وسلم أفضل النساء أهل الجنه خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد ومريم ابنه عمران واسيه ابنه زاهر امراه فرعون وهو ينضمك اهل الجنه راك وقوف فضل ربان وخديجه بنت خويلد فاطمه بنت محمد اقنمت نض ضلي صلى الله عليه وسلم مريم بنت عمران قاسيه ابنه مزاحم عمران في الحوض مركه دومركه اوغ فضلغا بدان اكميلوباي كميتا قاسيه سبحانه اذا قال اذ وقت اي مثل يتصارع الله او الله وقت ايه مثل يتصالح العدي قالت ايه تري اصيا ربي يا ربي رب ايدي ابن اللي ابنس عندك اقتاضا حال او اهدي بيت قري الهي و ابنس قري اتقاضا وحوه ينوح الهي وحوه ينوح الهي وحوه ينتهي في الناس ايه حال اهدي قري اصوه هادي قري, قري اضوه عديار دي اَشْهَرَ رَبِّكَ إِبْرَاهِيمَ كَيْدَهُ قُلْ يَا لَيْتَ غَاسَ إِلَٰهِي أَنِّي كَابَرْتِ وَأَنَ جِنِّي أَلَوْ إِجَبَتْ دَادِي مِنْ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ إِيَّاهُ وَحَمَلَهُ عَمَل كِيسُ قَالْ نَوَى يَفْسِدُ قَاهِرَ إِلَٰهِي أُجِبْتُ al-ainaka kama al-wahireen markii fir'aawn uu amray illa dilo oo dhagax weeyin talaqaatu al-makhluqu burburiyu koow horta jannada ilaahi tusay nafu wa O Imraat tafir awana alway. Wa Maryama Mariamana ilahua e deyo tusalu dat ka wanega Mariyamada so ibnata Imrana ina Imrana Hate Amaqwahatele Kepediru. Wa Maryama Mariamana ilahua edey ibnata Imrana Ina Imran Ilahiwa Edey Tusalu فرجاء فرجاء هذا تاصرحي قطوس هذا سفوهي أو إلهي الذي سلقوك ورشان هذا اللقوك لأوهي قافك ينزينه ذاك إلا ليه وعنى مده النبي صلى الله عليه وسلم من يطمن لي ما بين لحييه وما بين فخده أطمن له قف الله قفك إي طمانات قادة عرب كي ساسره إلا ليه حمطة يا بيانت يا فلقابدة يا قمانت كإلا ليه lever yi saluqod xiginta taranka ugu dhaxeeyayna zinada iyo liwaadka iyo qurunka ka ilaaliyo ana cha laa damaanad qaabe fanafadna wa qafu fi illahi ri fihi ay fi jabe dir i hadira eve cheb kise bi wasidati jibriila weed malagum jibriila illahi udri illahi wa inna subhanahu wa ta'ala wa ألينا أسفل ما شخصك أفوفي أفوفي أفوفي يتحدث تتكتير فرشي في سيداس أيا النبي الله إيسا كيف عملها فنفقنا وافوفنا إلهي وفي وسيدة جبريل فيه في جيب يدرع وفي جيب يساك يفوفنا من روحنا من بعد روحنا روح أنك نسك لن تفضل والد تشريف ما الله بيت الله عن او كليت لا ميت روح ان ابو ان اسكلنا او ارواح ده ان ملكين او ان ابو رناي روح ضاس وحكم ميدان كو افوفني الى سبحانه وصدقت وافميري مريم بنت عمران بكلمات ربها ربيت كلمه انكيسي كلمهك اس لوره جده كو شرقاغا يقولون بقدره وشرعه لما تبعه وكتبه إلهي كتب تيسو صده شئهما وارهما إلهي وكانت وحين كمت آتي من القانتين قططة إلهي عدعي من القانتين جمد كرساليم دوماركوا أصوأ غلانه باب تقليبه أصوأ غلان إلهي وإنه وقوده يهو كانت من القانتين لما تبعه من القانتات ويقولون إنها <سؤال> كانت من قوم كافرين سداسة وكالب القيصة <سؤال> ساس إليك ويه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وارك على نبينا محمد